فبينما الحجاج صلى الله عليه وسلم منشط السماء تلك الاشباح ووجهه متهلل كنور الصباح اذ اصبنت عليه المردود معميه للحياه تبور وغريبه فزالت يا محمد ما عندك بغريب بل أنت من الله الجريد وأنت له شفير وحبيب جاءت حليمة ووحيدة فجاءت الملائفة يا محمد بل أنت بوحيد بل أنت صعيد السعيد وأنيتك الحميد المجنوب إخوانك إخوانك أي ملاعيك بأهل التوحيد قالت أليمة ويكيمة فقالت الملاعيك بالله كل رجم يكيم فإنك